ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك ذاخع نفسك على آثارهم إن لم, يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إما جعلنا